والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تطر منهم ولكن ليبلوا ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهجيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن الله ينصركم ويثبت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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أفواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتار رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض يوم يرون إليك نظار المغشى عليه من الموت فأولى لهم وعات وقول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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سمطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بتيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشبق الرسول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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤككم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها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 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ سورة وآية سورة بيت ودويع فرتنا سورة محمد بالليلة آيات اللغات ما ادارد خجلتكم جستكم مغا سورة دم وسورة مدنية وين ابارك سوجناي صور مكيه صورة التنقل خلاص مدني، وحكمته هاي صورة دي صورة جاي مكة رسول خواك جاي مكة المكرمة، ووو جاي مدين المنور. صورة الآيات هي اللي سيدت يسدن آيات منه، ده ينصحكم نصور ده وركب بده وصورة مدنيه، أحكام تتشريعية، أي صورة هذا الخدا هو بدنها، وحكي على وجهك صورة هم أيها تشريع كحذل، هي أمورها شريع فرع زي نسل كأحيد، وعايز ورد تابتي دجالك، مسلم يقالني ما لود دجال له، وهاي تابتي قفالك، دي لالدجال لما قاله دي أولا جوريشتو، وضرب الله يسوع قرتو، قفال كان واريكا هذا شيء، وهاك هذا شيء غناء كذا جبر، قفال ما كل ليه وادتك، كذا جبر ليه هنا katiyaduniya gaantay laga gayna ya labadaba laga qabanaya dadku qafaan baan laga yiraa dunyadan gaba gab wa gariimisa asra arabida dadku waa asra dunyadu waa gariim wa ay suuradadii aad iyo aad warkii uu ummadii musalixiin waana wakhtor jeedey muslimiinta laba qoloh waxa labaduba gaaley haa laakin ku dhaxjirka kuwan ku warhayay intoo قولك إن المنافقين تجيهين هذا هو خطر قوة المسلمين وكُده حجيره درابت بصورة دورك يا ذاو الحبب بين المنافقين تنهي كابيس سورة دو كلك مالك الأول كيديه آخر كيديسو كيديسو وحاولة في دبرة دورك يا ذا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أياه وارك يا ذاو الله في دبرة وحي سورة دورك يا ذاقيني قبل انكبل الله وذي او قيتيس حد ودقال عدقارة اللغوف الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله, الله هل قاعدت بلابتا وابدي عجيبه وان حريس الان واغيسيس انقصوناينا ودقال لغو قادي قاله وردوه لي يا سبحانه وحا قالوا به حق ديدي امرك اي قالوا به هدانا انام كيه كان قال لماذا ديدي وانيبا دكي دين تربي كشي او داية كوا الله وكال بانسلال وانا دقال عجب الله شاك هل قاعدتا سورة باورك يا ذاكا باللاو دي لما ده دوح اي مسلمين ايذا لقيتم الذين كفروا فالله الربقه حتى اذا اضغمتموهم فشدوا الوساده فايما من بعد وإما في فدال حتى تطلع الحرب وازاره ومؤمنين في بوحيها مرتين ان دقالن حديث لا يلوق قالو كان أل الا جوجين الى قالوا الله رجهفه او وحداعه يا وح دنت اي نقدر وكل كا اودي يا شرفه اي كلماته كل كا وخي يرى سو في دونا لا فَإِمَّا تمنون منن و ايما فِي فداء حداه وخر مغاهينا و حيبينك غبدلوينا حداه دايين مغاهينا اشك تيدين كر وايدو له سوره تاعو غروفتاي له مسلمين مؤمنين و دد اللغوبريش و يا ايها الذين الله إن تصر الله دابق الجرثان كليوي، لكن السبب مفصلة سورة الحج كما أن صومر الذين إما كان لهم في الأرض أقاموا صلاة واتوزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قفرت أمرك لا شرحه. إن تصر الجرّك يعن غنايا، ولا ينصر أن اللهما ينصره. إن الله القوي العزيز الذين إما كان لهم في الأرض أقاموا صلاة واتوزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كسر الجرّك لقوله. هناك مؤمنين في سورة أمرتك وحي مؤمنين في سورة أصمي شيء مثل وحي تلمان في سورة مثل كما لو أسمي المجرمين حق الدينة كبري كالك عدد المجرمين وحق الدينة وربع الرسوسية دينة كهريمات وحرين جرينا محا كل حجري حدث كالك إذنه وضضي مرتان وحي إيادة كل حجري وللكافرين أمثالها بأمان دونت انت باب انت كم يهر الله شكي يا اللي يريو وللكافرين أمثالها gaafta ku huru horo kuna adeelle dabar gooye mid lamida kuwan maanta u taala midalkaaga gaalada loo sheegay waay soo duma ka saaynu soo sheegina aku gaagsi munaafiqiin surada inteeda badan urka gaalada ka daneysa dadka iimaanka ku gabanaya adam galay gaalada sirta muslimiinta ka sida loo oo و عايسور دا وركيده كوغبا غبايساي ان اي مؤمنين تا اوو يهرت اي جيهااد كا حياانو اي ينضعيش فلا تهنوا وتدعو الى سلم وانتم لعلونا والله معكم ورايتكم مع اعمالكم ليكونوا مؤمنين او غرقاركي ادونا غاردا كخيجا وهادا دي بو غرقارتان لا يدين غرقاران هادا دي متان جننكو دعايا ورنكم موليدي سيي نفسخيه نفت قليئه ضلبتانو إذن كان نمان كيوه اسقشانو بنده وقفزتان فلا تهنوا وتدعوا الى الصلم وأنتموا لعلونا والله معكم ولا يتركوا معمالكم كلكا صورة بواحدة ركتان إنه يقول كيوهين الجهاد كب الله وضاي وقدن بايسين الجهاد كوخة تنتاي كلكا واحدة رفنا برا الصورة بورك هذا الجهاد يابوا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اقدروا هذه الصورة وحان صورة تنكب الله بسم الله هلما قع قفز اللي هي ni ariis gudoo adoomada wada garteen ariista arrahina mid garhaana ma ariis qala taala xabuuuhu ila alladiina wuxu ka faru garooday oo washadu ka oday dadka intii fi kale ansabirillaahi waddii eed baxay mashrikiinta quraash baasida ahay dibna arkaaba intay qof dhiga ya qofka soo galaayo با oo dhagta ka maglay rasuul ba ila soo diray labiba laga waa ka laga tabrooyay iyo walaalo u leen jiray darkii laga baqaana buluujikii baan baa loo sheegay jiray yaa suugta ku furfuran waxa uu wey nooga celsheeyay jiray isku darsadeen iyagoo xilfiyay run ku furiyay iyagoo doothi iyo mubasharada labadaro maray ka baan sheeganiyo ka daanta allaa oo wuxuu mar ka odaya aan sabirilla ila ee أعمالهم عمليات كوليبا إبل عمل كود الله بوها عمل كحن أي سمين أيه والكفر جاني كان لما كلا ما بابين كانوا يقولون حسابهم اللي واحد أبيوي وعذبك أبد كه عذبك أبد والكفر وسبب عن سبيل الله كان لما بابين كل كه كلا بي يواجه واكودي وناك سنة كل كم قال بعمل وناك سنة ويعيرن واحد حدود مرسى صورو وقرا بحريريو وقف قفارنسي دايو ولو u yagu markaa ummaha عمر camal saaliix iyo diinimo waxa uu yaqaan in gobanimiyo makaarim akhlaq kulka daryiska way dhowri jireen oo qofka soo maangaleey dhaqanayn jireen oo martida ay soo ri jireen oo qofka qofalan bay siidan jireen oo qaraabada ay xiriirin jireen waan camal saaliixa oo shari'ahtu mantay iiman bay weydiimaa hanay hadayta iimana sawi fi'naalay kulka taas laga lumiyay waxa yeelanay camalka ku gala إلى اللَّهَ جرب بين كسو وَالَّذِينَ والذين كفروا أعمالهم كثرا سُورَةُ بقية سورة نور مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ الذين كفروا أعمالهم كثرا بِهِ وحنت كرماد استدث بير كان سورة إبراهيم بين كسو مرني كل كذب إيمان لوا يعمل كالمتاب بنقلمي وأضل الله الله أضل إلى هو ألم يأعمالهم عمل آمنوا حقروا ما يجي وعملوا عمل فلي الصالحات يعملون أكثر أو آمنوا في يجي بما نزل قرآنك اللذين على محمد رسولك محمد دسيس الموجودين آمنوا به رقانك وفجري والذين امنوا قرآنك وفجري سأل إنس المرضع آمنوا بما نزل على محمد العناية بشانه حال كثافك على هنالك لوجك سدايا وهذا قرآنك لهم أي ايمان إيمان معتبر جريبا منش على المجين أي مشرفه يسعو اركانتي وهركوجيري ان في جار خانه دلوص عليو او امنوا في الني بما قرانك نزل الله دجيه على رسول محمد رسولك محمد الذي سلمو دجيه وهو كرسولك نود دجينا القرب مدب من ربهم خبي والحجي من كثرن كل كوه ايمانك اي عملك قدرت كفر اي باب او و بارهم حال كذي أدوني آخره إلى با... أهو ورجيي فكأن لبدي قلك روجاني وكله هران لجيري أضل أعمالهم ربي والمجيي كونك فرع عنهم سياتي وظل عبارهم أي سوق الله إنك لبرايا لا هو يكون هو ربادي يا كفر يجرون يين يوحن وحول ربي حق هذا يجرون يين كوك كون حق يجرون يين ذا هذا المري كون البابل خير يجرون يين قال تعالى سدوحري ذلك سوقك وحول كله هرلا لب أبيي قول الذين بقول دلارا صريح هذا لا من أجل بأن الذين وح كفروا قالوا بي يتبعوا وح راعي الباطل بي راعي أنا حكجري شيخ إيه كفر إيه ضال إيه إبليس ينفسي يهوه راعي وحسب بعض الويل قال هذا بعض الراعي وهو الباب وأن الذين أخيارت آمن وحقروا ميئنا يتبعوا وح راعي الحد بقرانك رنتها ومن ردهم فبقول حجي كيمد بي راعي قال كمال حسم يعسكران كا قال كأسي أبلج دبها قولك اصار ربي ري سبحانك كيالك صدى ورك اللي دينكوك العديه ايا يمرب الله قال الله عبينا ايا لنا صدتك امثالهم مثليالك اي كليين بل الله قال عبينا اياه والذي قالوا ذينا مثل كودي اللي عدي والذي اي بره عمل في عملة المدنة واللي عبيت المنطوض مسلمين سوى امرك اللقو ترساسين ايا الجهاد في ارد قال تعالى خدوه دفا اذا لقيتهم ايها المؤمنون dadkii ee barru magii markaas la kala saartay dadina waxa ka faru gaarobay sanar bar ragab lugunta jara sanar bar ragab marba baye ee ibarad sanar bar ragab lugunta jara marban jarid perkasa intefiin kale gooyayba madarki laga naad yeelay sana marka macaanu siyaad kaanaaya halka lugunta qofka ha diiladii ayo lugunta in lagu dhufstoomaa kaliyeeyta ma la badan walon dinta jirti aan ماشي واحد راه يتمكينه اني ما كايملو ربي وهو يعانك يا بيد جرو ميلها على الحال كلش ما يلمي ساي سوره الانفال بيرقصوا مرني فضربوا فوق لعنق وامربوا منهم كل بنا انت بقنت كوكسيسان حدانا كلكويش من بكري كوي حيدوا البكره جروي يا واحد ككحين فاذا لقيتو مدبلكر انت ايها المؤمنون تدكين حق الروميه الذين وح كفاروق قالوا بي فضربوا الرقاب لقونجي اغاذا حتى اذا ختموهمو حداد il كودي baritaan taxnigu waa kasra tusay waxa weeyaa haddad ka ilaashan nimanka oo dhamaysan oo jartan oo dhaawa iyo wax uu yeeliyo wax dhinta ay noqdan waxa yar soo xaray xaggeedku qabqabs hatta idan aqantoonu hum haddad barjeexsan ummeed kooda arrada ka baritaan oo kulkan quwado iyo shawkado iyo dadnimada laki bi koodi u dhammaad oo iloofloofaan قالك قوة حركوا قبطنو تشهدوا فإما ام منن أما جل رئيس اللي عنقويا شو كملوا إما ثمنو من منن إن تشك جل رئيس تانو إشك على في ذلك بعد قرطه أدر رئيسه حركان دبده إن تجل رئيس تانو إشكسي رئيسان يديكم وحباكوا هيرد وإما في ذلك وهذا رجع رهيان الله وفرته هذه خنما الكين اللي جرى إنت ما يديم النوم حتى تطلع الحرب إلا dagaalka ay dhigto awsaaraha hubkeeda waxa weeye kolkaha deegaan isku soo yimid xitaa ay la waayo hub loo gaarto na dagaallamo taas la wadaayo laakiin haddii la waayo tallaal harbu awsaaraha labay ku suura gali kareys in ay islaam ka soo galan oo galgaaru baaiba la waayo iyey ay qowdoodi jabto wax kuusan bal la waayo hatta tallaal harbu أما اسلام كسو غران امي بابانو اسدي بار اوود بلا ما كاتربي ليا سبحان كان اللي فيه دا مؤمنين تلوكا اللي فيه الله دا قال مليلي اي قورثا كجرا ودا لاله يحي الى سو غار المسلمين تفوعي الساري يسغو من لي غوين كرو ادر كما دغي كراي هاي لاكي وحا لا دونا يا الله لباشي كان ايمان كاي غن إيمان ايمان كي صحي غو بو او وحيالها خطرت لا مال مريو دقال كان لا تقلل من ليلة يواختر بنيها. نفي مال <سؤال> باكو بحاجة. كل كفكة وجراد. اشبيلة. نفي مال <سؤال> دبديجوايا. إيمان كشوادب. كل ك إيمان كبرون تيسيل لجاره. مثلا إسقاه. إلى آخر كاس. فما يوايا إيمان قلمة ديسوادب. محلو ولا تقلل من يوا إلى آخر ما يورع يني مايو. إلى نفي مال باكو بابينايا. كل ك بالكاسنة قلمة بحلو. ب. قال تعالى: ذلك. أرنك ولو الله فرواسده ولو يشاء الله هدي إيبادونه لن تسروا كأرسنكرة منهم قارضة ولكن يشكلفكم برجتالهم وإذنكم شقاية لبقى اللهم دوضة ليظلوا إيبا إنوا جغربوا بعضكم غاركين إنوا ببعضين غاركة كلاكوا جغربوا ففددوا الذين أخيارت قتلوا اللي بليسي سبيل الله إلا دا دا انت سكر انت من مايو حمل كأيسم ميئك من مايو إشكد إنو لمية سيهديهم إبوه هنونايا ويصلح محنو وناذينايا بع لهم او وذولاً وهو يدخلهم وإبر جينايا الجنة جينايا حرف إبوه أغنسيا إياك هالجنة بيقول عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما كل مؤمن تجنازيا <تصفيق> مده <تصفيق> حفدي <تصفيق> شيبور كوت وحد مدة يوادي ويدخلهم الجنه عرفا لهم تنعود دليلا ولثيا غن فينا ايا وغرنا ايا شو غرقبل يحجن ادمتنا ان الله ايوا حافظي في تغايا وعيالهم يغلوهم بينكم ييهن ويصلح بالهم حال كودوا هاجنا ويدخلهم حقلينا ايا الجنه حقلينا لهم كل يري ينرا دقال <سؤال> لامني من سين الله ايشفري اياسيدا قول دائما لوغي لها انه او تلما المؤمنين قال تعالى خبوو يا ايها الذين ذكر امنوا حقهم اي يوم ان تنصروا الله حدد اي بوو غرغارتك انتو بالو غرغارايا سيدينو شغناي مركا دينتهو غرغارت اي اي بوو غرغارتي كل انو كو واجب نكوناي الله ينصركم ibaadahu waxna fahamsiinaysa inuu iskuxiray labada gargaar waniba waa shardi keenay in horreeyo usbuub gaadna ka qaadanaysa tan sura allah inta waa xarf shardi tan sura allah ana waafiu shardi yansurkum tadandu gargaar ka muuminiinta jawaab shardi way kolka ma dhay xareeyo jawaab shardi kama horayn karo filu shardiga bay iskuxiranyeen waxa weeye go'rta idinku gargaartaan ba ee idin gargaraaya hadaan ka فوق واحد هو يلوب وياه لفروف كماسو كي ما نايو جرجال كي أبى لجيين وجرجال كي أبى مركين وتماميني الذين إما كناهم في الأرض أقاموا صلاة كبي اللوزي فلك هدي وكنا كان لواجرجال لبتهاركوا صلاة وحونا كبي اللوزي الذين إما كناهم في الأرض أقاموا صلاة وتو زكاة واسيد أو كله كم خلاقي الله كان ضحيه كانوا حيث لم وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كونا وناكسفري ما ينقول كاسيعد بيان كونا واسيد وكل وناجنة إيشو شقي ما ينحماننا إيشكريبي ما ين كل كواحد قال الله ما يكذب وخير ما كل كواصالا يدي إنتن صور الله هدا يدينك إبرو جرجال تاندا ينصركم إبر يدين e أيوا ويسابد إبر سوايا أقدامكم جمرين أيوا جاب تلو الله ما يكوسوايا ولدنا قد انقلبوا سوقنا لنكثما سوقنا كتهود والذين نوح كفاروق قالوا بيشه فتعثن هلاك يا دبرقاي اي الله موسى غاضي واضل ابلوني اعمالهم ابلوني مركه ايدين المؤمنين باتين ربيينو غرغارا واليدين غرغارا يا غن دينانا قفته دقال قالو سوقايا يدينك غوشي غبغبد يلانى اما قولذا كارى هلاك بيادوني يا خرب ذلك صدق وحوي كربو الى القونسد ما القرآن باي قونسد الله يبدجيه كن هذه وخي يبدجيه اي قونسدنا فاحبط عمل قودين وابر كدغاي كل قونسد دين الله قونسد كفر ايتاي عمل كنكو با باي ار ذلك ارن سبب في وحوي كل كادر مخلوق لدنياك هو كان قوانين بي كدغمان كو قوانين بي كدغمان بل قوانين المسلمين كدغمايان كو سبب لا سو قادايبا kolka quraan tii intii male ka digtid iyaguba ay hore isku halka annana male balay ka kolka gawaarintii iyo afkaartii bishariga iyaga ay sameeyteen qiyaad marka laga dhigtay kolka wax la isdaamo qiimo lama jira yani kasabku wuxuu inay kariyo qonsadeen ma anzala ina wixii uu dajiyay bay qonsadeenu sahabada eebohoodi amalkum amalyalkoodi boo biyo halka taa waxa ka bilaabtay مؤمنين تلاليا والمعكو عشبه القاسه وحي قال دي هورا كلها اما ايه نفتو ضبا قال تعالى خذوحوه الافرام يسيروا كوان امت محمد حقا ديدا ماويا سعانين في الارض دولك قديسة وفين ذو ايفيريا كيف سيدي كان اياتي عقبتو الذين كوئ ارمدن بادوه من قبلهم ايه كوه الرئي وحق ديدو قالوا امد الماء بالله امد الباويتو اولا هانجرتين فالكا امده الهوري ايه ولما انت بدن جزيرة العربية اي اما لا كان اللقوك باللقوكة ديئي وكالك هو يبا إذين لو يهيني انت دلوك سعوتان ما اوفر سعوتان ومادي دي حق ديئي ديئي دي ديئي دي حربتوا دوا عرب دنبايسي اناو افرام يصيروا ووين كوا كان سعوني فلاف دلوك قوديسي وفينظروا اي دوران كيف صده كان اهاتي حقبة الذين كوا عرب دنباي دوضا من قبل ايه كور ايه فلو كوا عرب دنباي دو постав They know you are in place where they are in the place what will you do? For example one these could fly the carturan the question of развития decir between them that they nade to the air what if he in place that they are like with them what if they are here for울 it know what themani is, they are in place Just as he سبحانه سبحانه يالي سبحانه بأن الله ربك حق <تصفيق> لغو عبدو مولى الذين كوي ولقا معمولا امنوا حقرهم ايه انت حقرهم ايه ربك ما معمولا سيدة عسكيه او او دانين ايو و ارمين ايو المصلحه الكافرين لا مولى الله جالدو سوالي معمولا مالك محايا الوالي غوضو سيدان سيدان نواخري بايه سورة نتاينو كو سمرنيه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان لعيف كل كا ادهبر غينا يو يخرب يوم وحماه بل عسكر عيان ولا شرط رجعكم ليدي هاد رجعوا قبل ما يلقوا في الدبال بوري هذيك ولا بختنيت ما راح عنك خساره بيلا بختيه كل كا وحوي هو كان ولي مامولين ينهي هو نو ولي ما ممل كل كا سان لا درا اوليك لبلوه يا ليكارنك وحوي دعنا الله رب يحق لكم حافظه مولى الذين كوي سيدك كو وذوي امنوا حق الرميهي وأن الكافرين كوي قالوا بينك لا مولى سيد معمورة لهم ومصقنا سيدان بحسكين تقالك يوثب بي سيداني قالوا انه كو انه الهلاء مكاسا اوحى ابانو دانتهي ابو صفي انا مراوعة كل كوركاسو يرين لنا العزاء ولا العزاء لكم ابان ايه عزاء والسلام ايه اللي مكوي كما سأل رسولكم يروحا تراثا لنا المولى ولا مولى لكم أنا أقول سيد بعلان هايدونك سواحب ما قبتا قل كذلك بأن, بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يابيرا كل كذلك لبدي أبالغد لك الأشياء وقال مؤمنين تبالغدك وذنى رسول هرمريين قاعدة يتسكولة جيران قال تعالى خذوهي إن الله عبدو تحقا يدخلوا وثو قليم دون الذين أخيارت آمنوا حقهم أيهي وعملوا عمل فلي أصالعات أعمال وناس جنات باريا البُردة جلين دونا يجري تجري أي سعوط يغول غليزه من تحت أشجارها وقصورها بار تسهاس هذا بري يجدكuye كلك من تحتها بري يجد هذا هاسور أي الأنهار وبيال سعال وبيالك ويمان دونا وبيالك ويمان دونا يا لجينا يا فلا ذكران ولا بين وح كفرو يتمتعون ويه حي سالو ويسكارقاق وحرام يحلال حلال ماكل جعله حق يا بابي المكل جعله شنو يا بين جعله صحيح يا فاتح ماكل جعله وحين نفطر وشيكايتو وابليس كوتل مامو أي اف يا ديما بكسميا وياكلون وحباي وحباي داغان وحي وحو داغان كما تاكلن عام شدي حولوا وحو داغان وداغان كل كاس ربي والنار نار النار با مما توند غادي وكاي من قريه تم كان وتجديد إيه وحيد هير مكاللو قوزين أيوب ومكال رسولك صلى الله عليه الصلاة والسلام رسولك لو علوله ماذا وملكك كبع مككبعي أيه يري إنك لا أحب البلاد إلى الله مكاللوك إله با إله فوز عليك وأحب البلاد إلي أنا أنا أذانك فوج عليك ولولا أن قومك كوبا فدقان غير غراسة أخرجوني هبايا إلك بحين ما خريت منك أبدا وليك معنا بحين أنتو أوي قل كأسا آياد نوت مدى يري ولا حصول بالحصي وكوة كان كلادان ولا دبر والذي برقوية البدن وإيدك أسائيك اللوره زي. إسمي يبوهب اللوره دواها اللي يري إن الذي فرد عليك القرآن لرادوك إلى معادي ولوحلنا يا ميش هذا كعور الحمان هذا انت كسر البدن بلوحلنا يا قولك إستغوة طبن كن عدماء وطا ينتو يميد بوشان فراضي على على القغط وكأي بدن من قرية دجما بدن هي الدجمدة أشدك درها سبدا قوة هاقة من قريتك الدجمدة دمكو دم التي الدجمدة أخرجتك بحسي أهلك ما هم إنت أنوشقنا إبادانا ندمدنك بحسي كالدن ورسول سعاده كالأريدي ألا ما حالو دبر قوينيو فران ناصر الله وحق القارئ يقرب سيأوشل وصقنا إبادانا كل كولك إياه فببعض عينيو مكدا الإمام بلوهنونيو وكأي بضانا من قرية دقمو هي دقمدا أشده كبهراش البضان قوة حق حق من قرية شعادها دقمدا هذا التي دقمدا أخرجت لكم بحسي أهلكناهم إنتا نرغني بضانا وفلان ناصرة واحد جار إيا الجارب إيا الجعانسية قوصا لهم أسنانيوه أفمن كان على بينات من ربه آية دانا دا مقارني كما يسي قرع ذو رب سودجي يا وحي يا اياد يا عقيده رنا قصد اشكال قيامه ابلس يلف عمل كثور وحياه والله لا كل والله ما يسقميد وحتى المفسرين ذكروا لكم الاشاره كان على بينه في الذي هو رسولك عليه الصلاه والسلام الله شو عمل ابو جهل لكن والابره بعموم اللفظ الله بخصوص ضرب واحد بينته سبنا محمد كليا تماها وواحد والله كل سبنا النفي عمل وحياه جهل كليا تماها هذا اي ضحومكدو واعه كل كان وخي حق kusugan iyo wax baad ku sugan ayaa lagu kala tusaya inay aad kala takseen yahay qala taala khaduu ila faman qul kan haday halab bayilatin garadushay bayilato mirab yaktim oo aqiidadiis ميا كمنخ لمنذا زينا الله له إسره سوء عمله عمل كسيح ما إبليس جريه أو تلعور راعي أهوههم هو أهوا يأكل هذا الراعي ما يسكومد الله يراه يسكومد ماها إن يم يسكومده حين آيدهن دندب يذكرنا إياه أو قوة بجناز كسران خيرك اللهو تلاجري إياكوا عمل هذا هو جريه هذا الراعي خيرك اللهو تلاجري آيدهن مثاله قال تعالى خذوه يرمى جنة المانتذ وحاوي التي جنة وعد الله يبوها المتقون وددك على بيناتين كتسوغان إسكيلها لي عن الكفر والمعاصي قال لمئيا معاصية خلاف شريعة الخلافة إسكيلها لي جنة الله يبوها تلمانتذ هداد دونيسو فيها واحد جنة القدهية كتسوغان أنهار وبيال مما إن بيها بيها سوى غير آسين كوى أجوبة غير كوزة بيها دور وحردني ذا كم بدلم؟ أجبوا إنت ما شكون ضهان. لا رف وشوساو وروح ولف مي فيها وحاقوسلا إن هار وبيان مما إنبيا غير آثني هو الدرسون غير كله. أو معها وأحسدكوا أنا وكلا. نالك ييمد وحول يا عبد الله بن عباس جبل من مسكين بيديه جن ذلك الاعم بروي. وأيضا لما برافون أيديه كم أصبحان والكواريبو الدرسون ما يما. بق من وأنهار بيليه وبيال من لبن عانا لم يتغير أسان دور صومي فعمه لبن كيسو هذي كجير باية باية عرصي نقول أيان اوكلك اما يأيي قاور يفرد باية نقول ما يأي كوانا ميل بيكبرقنا أيان وادئة من عند حورة لقماليك وأنهار وبيال بيليه من خمرنا لذة معان بدا أول الشاربين كواعبا يوم معان بدن ladati misaribina waxaa loogu daray halkii magaca lagu sheeginnaad intan u maleeyin tan waa uraysaa oo waa furushay oo lama liqi karo oo waa lugu waasha oo waa lugu xaara oo aqleeka ka qaada oo godkuba dhimay korka cabba ma aha tan waxa magaca halka ku qandal halka magaca ma qasho waxanay moodin waan haalun wabiyal min khamrina kaaso ladati ma'an badal li sharibina fuwada ma ma'an badano geediyo لا فيها غول وراهم عنها يذوف عقل وراري عن لا داليا ساريريو هذا الحميه ابو قمل وأنهار من عسل مصفن وأنهار وبيال بيجنغ لهدهي من عسل الملا مصفن لاثافي جرييو وحشني اي حارثي ما وضل ملخيو غوش يو وحاس اي كجير لا ما انت حق بشر على تسوي وسيده كتميد وان وسخ لهي انت امرك لسيو وا مشروبات وحينو شيغنوا دل حنا حنا لجقاول ولهم وحيلائيين فيها جنة جدهة من كل ثمرة انت المربح هذا الجديد منك ناشي قطل وحصة وحي جسمي انفعيه وحي مشروبية ماكون وحلى الرغيية وحلى عبو جلكو انفعه وحي النفط انفعه الى اول ومغفرة من ربه كلك اقول اول بينك اخيهن ارح وحلى عبيريو وحلى عنو ايه فوق ذو او نظيفة وحي دم دي الساقجال انت الليوه في اليو جاية ومغفرة دافت بيل ايهين من ربهم رب والحق أن لقد دافت أي الهيين انت هو على بيهة قبل قد قلبيكا القويمه قفكت اي نصات الماني قبل قد قلبيكا اللي سيئي مياك لمده هو إساجة بخالد كوارا في النار نار جديد ما لمده لمد ماءها هو سقول الوربية ما انبيو حميمة صبالين هي. هيذا قدوم ما يوكل كودهر مافي ايال لا ورا بي فقط كل كسي بي وكولاج رينو ام اهم وكدي سوريا من ديكودي ومركا يبحان من البحان <سؤال> قالوا <سؤال> وحي اهلل للذين اخيارته او طول علم وكوراء الصحابه فكر كودون واحدافي وعبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وحين مغلبة ارورين اي الى حين قالوا وحي اهلل للذين اخيارته او طول علم wa ajlahu sa'a wa kubaraahum ayy ilaahin maqaala muhulaha anifangor dowy markii uu nabiga hadlayno la wana fadiye maqaala muhulaha anifangor dowy halkaas ay rabti jagoodii nabarogir ulayka way faro allahu ebauday korka laga oo wada tabu wa ay raa'een awaaahum ha sida markii iyaga lagu maamulay dadka إن قويه ما هي دقيقه بالاركا ايمان كرديارك قال تعالى خذوا وحينا والذين اخيارته ابتدهنوني زادهم هنون تقوهم الله اي بووح شكرديه خدن هنون واتاون اي بووحسيه تقوهم لكعبسود او اياتي اي مرلامه زادهم ايمان اذا هذه يتقوا ويطيع ابي بنايين ايه فتي او ظهيرتي كلغت يقين يره ايمانك ببسمن صدق الرسول عليه الصلاه والسلام يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله تدخله أبوك غيما بل فكر بعمرك سنة ضديه عملك سنة ونديه والذين بل كأه زادهم زادهم يبوه زادية فذن هنون واعطاهم يبو روسية تغواهم الله كعصفورة وقفه هنونا أهبك عبساناية كسانا رشيسة يهذن بهدي الله ضديه أي نرش وحكته أما كآخر حياطك واسك داريناية حياطك واسك بديناية إنه الله fala du'aati yahay inu iskaba laqmado intu socolee لكن laakiin hadu amal fi aan biir sanaayo ay ka noolado fahali yidruna illa saqa qiyamahi nabiina noo dhaxilay ba ilahi noo sheegaya oo ummadii hore ayu kala midayn aan ahayn oo inaga yahay waxaan isku deegan haddiiyada gadoomi deeda halka haddii aanan kumaay xasuunta وأحكله أودي من ولم أحكل الدبابة إلا ساعة مهانة وأحكله ذلك أنت ما يوم محمد لك من أميد عوديس وجاري أنا قرآنك المغلي أنا قرآنك كو وجاري كوهنوني له وأقولك أن غيامه سوا يوم وقت كلامه فهل ينظرون ما هو حج سجائي إلا ساعة ساعة دي غيام مهانة وأحكله أنت عليهم إن يساعدوه ماذا بغتة إلا ما فلان خديمك ساعة دي لا فقد جاء جأشرطها فقد جاء وحيه أشرطها أشرط ساعة ساعد شرطيات الليو قالنا يما ده شرطي يا مشروع ولا رصي اوكي لازم توي سلاما اذا كنتي ماماه سلامو ش بين هذا دخول الوقت وقتي قاينه قالوا وا إنه انو, إنو قف كويشه قباله وا شرطي ان اولادي إنه وا شرطي انو قبلنا قابله انا وا شرطي مركا قف وقتي او قالي او ويشه قاتاي او قبلتي قابلهي او اولادي استري يتجمعوا أنت هو شروطي كل كامركا شروط وصلات يدي بامرك الجبتها يعني وعي القيام دي شروط يدي ب الله يا معك النبي محمد صلى الله عليه وسلم استجابة كميتها منا شردي الساعة كل كهدا ساعة دي سجى الإنسان شرديالكذينة قاعد تأكل ويسن وحشردي يسير لا يين مالنا نجروب فغضب جاو وعيمت أشربها سعد الشبيال كديبا يمت إحدايتي ما دمعت فرسنايتان فأنا صديبه لهم ذكروا قوسنا نايا إذا جاءهم حديث سعد وطيمات بقرأهم وسمى دلو وساعد حديث ما دام الله ونكسنا هذا جواب سوامي فكرها سعد سبينا وحكل ذي مظهرين سعد حديث ما دانا اللي نحجلوه وصورة وحقوس مرنان عام يوم يأتي بعض آيات ربك الله ينفع نحن إيمانها لم تكن أعمال من قبل او كسر في معنى آخر، وفي سورة غافل وينكسر مرة، فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما عر أو بعثنا، قادئ ويشاله ما درق يامدثمر، وحول لك أكبر ما يود، فأنا سدّه، لهم ذلك وسُنَعَرَيَة إذا اذا رماد الساعة دوتي ما ده يكفهم ما سمي دلوت، فعلمناهم، فعلموا أحد ولا تأنه أرنك إلهي، لا اله جرح ذوق عبد إله سنجين إلا الله معذور تعظمه حال، وأستغفر، سرّك سرقت له، لم بذا فضل. لذنبك هذا رسولك هو للمؤمنين انت رجع حق الرميسك انت هو المؤمنات انت ضمرة وعياب رسولك بالأمر عليه الصلاة والسلام انت رجع المؤمنين kolka وانبا انو الدنب الداف اضلبو كلها دين لفها لي انت رجعنا امركا وقوتوكا موسا تقين وانا مستجاب كلها احجيوه ينكوا وو هوي النفط الله سيجعتني كذبتا فعلم هو وارن كينو يحي لا اله احقر جر لوجع عبدين سنجري إلا اللهم معبود حق الله عز وجل واستغفر دم بالدافع ضرب لدم بالكاديجا دم بالجايقة يا أولى المؤمنين انت عكره ما يصير رجع يا أولى المؤمنين إنت نارها هي ينحرقهم رجال والله معبود حقه هي يعلموا متقلبكم قد جد جدوا من دينه أسي شؤونكم قد جد جدوا ما يشان يا وض مثواكم نعاديك أدنى لك حسليشان لم ويقول الذين آمن ويقول الذين تدعوهم يرون دوران امنوا حق الروميه لولا ان ما لدجيو سوره سوره ما لدجيو فطلق المؤمنين تقاربه aya waxyaha labsan hayeen aad u jaleeseen inta lagu waajibiyo halka way yaqulu alladhu yahruna ya amanu haq arumay loola nuzil ma ladajio sura sura ma فإذا أنزلت هذه للدجية سورة سورة معكمة للسجي والغتال سورة شيئيس أو على جمال نسخي المعكمة إذا أنزلت سورة هذه للدجية معكمة للسجي والذكر الله شيئيس فيها سورة معكمة لأجلها هذا الغتال الضغال فأيت هو حدر كيسى الذين هو حد. في قلوبهم يجعل الله يأكل هذا جوده هذا مرض نفاق وكسور يجعل لماذا ينظرون إليه دورايانه إليه أذكر رسولك له دورايان نظر المغصي مثل الدبولي دائماً ذاك عليه كرسي من الموت جريحة قدرة الدبولي بفسك هذا الحرارج إيش سأفق من الله فقوك المنافقين تأمرك إلا يرى وعلى تقال لما يا مسلم يقال بالله تقال لما يا نفي يمال بها لكينا نحن ذلك أي كم حيان تقال لك أي يقال للعيان إلا أحن إيمان فجري أحن إيمان فجري سلمان حول إلا هايهو خايته من الجهة إيقال الإسكد ديمدي أكاري دي من الموسي اللي قدبوا لي غير حقا فأولى لهم وهم بأو أنا إنا الجملة لكاركا بيكتوب إينا إسرعي سابه لكسال لبدافة فأولى وحاو ونالسل لهم إيقا منافقين ترى طاعة سلييند أيها بواركي يالان إيه هو قول هذا المعروف ونالسل حداد مبتدهي ستانا نبدوي أسرع طاعة سنطاعة و علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و معروف و نكسبه افضل لهم واحسن لهم و قيم بلن فإلا عز ملم خلد مكي دابدوا لقلب قتوه دغالكي لغلانه فلو صدق الله به حد لكان شيغان الله كن با لكن واخا خير بدل مال فلو صدق الله وإيمانك هذا إياك واش إيكوا الله يا إيا سرورك هذا أيروش عن لا كان روش هذا وحي الله خير من في عن لهم يا فهل عزيتي أنت وليته هل كان وليش أنا أنا يا هداي مؤمنين تلاعث يالوفلوب سواء مريء والله ودي نحن مكم أسير مدينة لا تجاهد وواجب يقبل النقضي فلك إن شاء الله حلو ما ملوث فلك الله بالقول ما يدوي ضبقة أما كوي قال خذنا إلى ذلِكِ يسوع خربتان وقرابة جوزن ملقياً بها. قال تعالى خذوه غير فهل عصيت مأذن مدن تيم من توليتهم هذا ملحن قطان إنك ممن أنت أن تفسدوا إن الخربتان في الأرض. أقولك يا يسوع وتقبل عو قرابة أرحامكم قرابة يالك إن ملقياً بها. إذنك أصحاب تعال الله في قصته ومرأي مكه خذهم ملحن وغطان cidii weynno gooyta in Madina ay la tiri xusul ka bawlu dhisee iyo Abu Bakar radiyallahu anhuma sharafba waqti rasmaan markuu lixana joogi ya Abu Abdullah isagina maasi baa lugu dilay wixii lagaaba ya ka daay kulka sa xurumaanki فهل عسيت ممنونتين ان توليتم هذا المرح أن ان تفسدوا في الارض ذلك ان الفساد سان او وطئوا ارامهكم بئس يان تادحنا الْفَسَادِيُّ فسادكم الفساديه وبالكفر الفساد باوي اغر ابوجه الذين وحيوا لعنهم الله خبير الرحمه وكفوهي فاصمهم وحجك دغتر او اعماء دمغوهي ابصارهم ارقيال كوده ايشي الهاليه ان اقره فساليشان ان اقره ابوجهن افلا يتدبرون القرءان كانك امرك داوده اي مرتي معنى وانا شان جديدي كو دنيحي دغايشيل انت الله اسك انانايا انا تعالى خدي وحي لا افلا Educational-lah znajdías bring to the world Then you whisper, i will end up a corporations That's true That they leave these activities That debates of the readers Their stage is bring about Robin Justice may begin to deal with DOWNT That they must, only set up the fear of God And the screen of Allah%, they leave their heart And now an English will فلكا شر ربي يسوعانه أم على قلوب لا بيلك كذمواها أخفالها وفريالك اللي يقول رجاء يبقى نيو إن الذين ارتدوا هذانا مرتدين في وح كل عيارك إن الذين ووا ارتدوا النقضي إسلامك كن نقضي أو منافقين فنفترض المرتدين ويسكاهين معيا ليس عبنا وحي مدين يعني إيمانك وفعلا منا هم مؤمنين إن الذين ووا ارتدوا كالنقضي إسلامك كأ على أدبارهم ka kooda amadawadooda korka wadi kunnooday oo kufriyi laga yimid oo laabtay min baadi ma mudawadad sabbayana uu ugaadee ilahumiyaga alhudahanun ka ugaadee ash-shaytanu oo degi shaytanahaaba sawal u qurhiyeelahu iyaga amal ka xun iyo shidada u qurhiye wa wax ma jiraana ka ذلك سبب للذين وقع كرهو قون سد اللَّهُ إِلَى الله الى قران خودج يهودي قون ستايبي سنضيعكم واذا ترى يري نيرهد في بعض الامر امر يا شقاركم وجاكن انكرنيق ان مجللو في نيق والله اله كل ما نقول يهود لحسن <تصلح> يجي يهود دامت المسلمين تواسية كل <تصلح> ما نقول يهود مراكة قاركة إن أن المسلمين تواحده ضروري <تصفيق> لكن إنتك له إذن كان يتلويه الينا وإن أن المؤمنين تلوفلو فينا إن أن تقالك كهرنا إن أن سيرتو أضافه فينا تلويه وإذن كان يتلويه اليناه كل ما نقول كل عيامنا إن الذين ارتدوا الإسلام كالنغضي على أجبارهم خاديالكو الدوشة هذا كل نغضي إن بعد ما مددبته فبَيَّنَ له الْهُدَاةُ لَهُمْ كَيْ لَهُ مُعَذَّبِي الشَّيْطَانُ وَالشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ أُغْوِيَةً فَعَمِلُوا أَعْمَالًا شَخْنَ يَصْمَيْنَ أَيَّامَ أُغْوِيَةٍ وَأَمْلَوا وَأُشْغَلُوا مُبْلِسِينَ لَهُمْ يَالِكَ سَوَّلَ كَنَا وَحَوَى بِأَنَّهُمْ يَا قَائِلُوا يَرِي لِلَّذِينَ يَهُودِ كَرِهُ قَوْمَ ويدنت لي في بعض الأمر أمر يالك بركو الدوحة هذا يعني من كنت لي والله إلى هنا يعلم واجع أسرارهم سير تودوا أجا إذا كيف حالك هذا إذا تواصلهم الملائكة ملائكته بارتينفسك جذبا دونه يضربون إذا الملائكته توميانو وجوهم مناصرين توجيات هذا هي وأذبرهم دمار يجارون كلا دعيا كلك حالك هذا محمد ذلك السبب هو منافقين تدباتها إياقوا نفضح إياها دن الله وقال رومينا بأنهم إياقوا إتبعوا وحي غاين ما شيء غاين أسخة الله إبعى رجالية وكرهوا وحي قوصة دين خبوانه إلى خبدي سيبي قوصة دين كل قصة فأحبطة إبن هذيئي أعمالهم عملية الكوذي ولي يجي بعد دبات الله جرسنا إياه أم حصيبا ما وحي ملايين بخبه يلي سبحانه الذين وحي منافقين تنوي في قلوبهم الابيال قدره مربهم جهده اي قسنا تكفره الله يخرج الله فهو بإذن سو ساري أبغانهم ارغمار ميهم موضي ساس ميهم موضي كلها الدخنة واحدة تردحون قلبه وقاله رسول الدين سنعي اقبان انا على الشيخين ميهم موضي على الشيخين ميهم ما مركبه على أم حسب الذين وحي وحي ملايين في قلوبهم لا يعقل أن الجودة هذا مرض عدرك أو قصونا الله يخجل له بئس شاساري أضغانهم هيك أرحمة الأقظان ألي رسول يدين تقول فرك ساربي سبحانك لبسو اللوادي منافير دنتي إلى وح جري ولا نشأو حذنوا لا أريناكم لي هذا هبال. لي هذا فلا عرفتهم وهذا قصده أنت كلي بشيمهم على مدور هذا عقل ياقوت كوران ده لكن هذا أنا جايب أدنو من مبن كوران الله يوجب هذا كوران لهو لكن ربي الحمد يسألك وعاصرة يا مدام الإيمان أي موجناه وشاهد كل واقعية أنت سالو حنا ريناية كل كاسار ربي يهدان ده أدنو وابن كوران أركس لها وإنها ابن كوران سار لها فلا عرفتهم وهذا قصده أنت بشيمهم كلك على مدى الوغن المحاوغة الرئيس إلا هو دارت وغن وطعرفاً لهم وحاد كواء قوانسان دونتا في اللحن القول هذا القديل قافني مديس وهو حووي هذا السنة اللي هو لياسيكاين اللي هو جيد ما كان دور حلك أي دور حلائيا وهذا القوضة هو وهذا الظاهر كيسان دباتاكا موغن لكن اللي هو أي شاكدون ولا تعرفنهم انهم وحكوا قون في اللعن القول هذا الا حين ما يسوج واهل الذل غافه ام الدهن او دسك قرخصن لكن الرحمن لولا جده والله ربك حكيم عادل شيء يعلم أعمالكم اعمالكم باذن عمل يالكين بوغيو مر كاس ربي شيغي سبب كالمؤمنين تيجيه في بال الله ورثي ان لولا دنا يهي ان دتك او قال تعالى خذوا وحي ولا النبل ونكم وإذن جهبينا حتى نعلمه إلى أن كموجنه المجاهدين كونا في أمر البدر قال لما يا ومنكم إذا كمومين تا إذا كملا والصابرين كون صبرا إلى أن أجانه والنفي أمر البدر بعده كون جهات كوجيمانيس أضل قادنا يا أن كوجان كو من غيرهم كون جهاده صبرين أن كوجانه ولا كرب عود ونبلوا وجهبينا أخباركم خبر يالكين أن وجهبينا كل كاتع صادين لوب البيت إن alladhina wahad kafaru gano bay oo wasadu dadka ka awday an sabilillahi ila dinti dadka inuu galay karawday oo washaqur rasuula fasuuka khilafay min badima mudada badadd munafiqin tii way tabaynaa u cadaaday lahum iyaga alhudahanu ka u قل كي إذا الله الله المؤمنين مؤمنين الله سبحانه فقال يا أيها الذين بذك آمنوا حقكم أيينو قطيعوا الله إلى تلذيالا والله أبايد فرعيا فرما والحيد كربايا كهلا وأطيعوا الرسول حسولك إلى تلذيسا يا له وأنا إسلاح يدي ولا تبضلوا هنبخينينا أعمالكم عمليا لكينا وعمل كي أبايد بريشيك كي أبايد بريشيك ثم عمل اي ابو غيثه وعمل اصلا ما شيء بالريوباضياك وكيل عملك تا بغودا كو نوقودو واخ با بياك داو غاينين من المن والال اوكروا امامنا الشافعي رحمه الله عليه هو ايده ادلشدي وحسن خديء باللويه ذلك كثير وما هنقد الصونه والصلاه هنقودو كل كاينه السننه التي ما دا واجب كوما لكن بعد الشروع ما كانت غودا جاشي كما بيخي كرئيس لقوله تعالى ولا تبدل اعمالك عملكينا ابو يا أيها الذين بدك آمنوا وحجرهم أيانوا أطيعوا الله إبتدى الذي يلوأطيع الرسول رسولك كتلي سنيله ولا تفضل وحنا بعض أمينه أعمالكم عمل يالكينة هو أعمال شباب يوالدين شجعي كي لا لي شركها هي النفاق هي الرؤياها هي الصماعه هي أله وح لقوله هي <تصفيق> قال تعالى في لما تبدر كنتم على قال لنتي جد جيبارك أنا تعالى سدوه يريد إن الذين وافقوا قالوا ذي أو وسدوه ككؤل عن سبيل الله إلى الذين دي سحقوا كؤل ثم دفعت إياك كفر قايسا سدى كقصما معطون لنتي ثم دفعت معطون لنتي وهم إياك كفار قالا فلا يغفر الله إلى أمورنا فلما رأى لهم يك الكوحوك بعد قال بيلسود إياه وحوله قال إنك فلن اللَّهُ الله إِلَّا إلى إنه أضافى لسجل ما يو وهم كفار يغو قال فلن يغفر الله إبا أضافى معي اللهم يجو كلك المؤمنين تبهى جهاته اللي قده فيه قال تعالى خبوحه لفلا تهين إذنك المؤمنين تبهى الجلعين البطان إلى السلم النبات قلي آتر أذان إن إزدين قاررين سورنا إسا وأنتم والله الى ولا يتركم إبر بعضيل ما يعملكم عمريالكينة إن سايديمكمو ضلبتان هشيش يلا قال لي على قفوق تاع جيزو ويكبر سنتاع ويجي كاتر عيار سلا إيديمكمو بارباريدانو أبجند فلا تهينوها الضعيفين وهو تقلوها الضعيفين إلى سلم النبات قليو وأنثم إذن كاذا ألع لونك الرئيب بضا والله معبوث لحقها هذا معكم إذن لجيرو ولا يأتركم يبا ما يأعمالكم أما ليألكين ترتري ما يو بل يثيبكم عنها إنما الحياة الدنيا فلك وحيالها الله بقى الدنيا دون بأقوى إن ينرشه إلي ينوحضها إن بعالك ألي نور حد يقال تعالى الدنيا أخوسيس لا ابن عياروي ولاه بشروي فلكان رشى أبنو شيو وضع عياري البشال وقيم كلام عيلة فلكان إني قطع خلناية سجعت وعبساتانو من هذا الحق روميسانو وتتغب كعبساتان يعطيكم أبا وإنسيناية وجركم أبا الجود كأذلي بهم والله لا بغيه وإنسيناية ولا يسألكم أبا وإدين مايو أموركم حولهنا والنفسي مالك ولا راح حولها لجعليها إلى حولهنا ولا نصوصي أيدي إيه سألكموها معن حليلا شوي دينه نباتها كدرنا يساديها لا شوي ديو إيه سألكموها حد بحولي إني وديو فيعثفكم وإدم كواك يودينت كم لا حتيرو إدم كع تدخلوا قضوع سه حولي وقلاش مرسانة و يخرج بخليق أي قضوع لماذا أنا وحساب خناشة الغانكم ور حمارها السلام فوق رسا فهو حيمان يسمى شو ولاش واحد هدي ماي يا كذا المفروض كأياس ولاتي رحم الله فيه وعياله بصيد الله يبين ويدينه إني إسمه الردوع أيدي الملك إيه ألكموها هديها بحالي أيدي ويديو أو فيحبكم هي بأيدين قات كي ويدنتها تبخلو إيدك أبوخيل أيه خدوي عيال بعضنا قال سوادين أيضا ويخرج بخدر أو سارايا أتقانكم أرحمه إسلام وكرامه هؤلاء أنتم إيدك أولئك هؤلاء هؤلاء هو تدعون يا اللي تفرقون أضمارك بحشان في سبيل الله. إنه ودو يكون قال لك يا أيها كل كا ودو ينتي بر قال لك يا أينا وحلم بال ليس سو وقل ما من خير في الوالدين ولا واليتامى والمساكين وابن السبيل ودوك وحبحي يا ليين كل كا بقى بقى بقى فمنكم واحد من قار بايدينكو جيره يبخلوا وحي دحي لي يريد ديلا دي يا نغلئ دخلو تذكر انه سندس عينها وهو البدي بما دخله بخلي دخلو قفقه واجب جكذي أما ثلاث رحمتي أما حدك أما نفقذي اما أما دينك بحد داله فتامرك واجب جذو بخل النقاية كل كاف منكم محايد كم إذا ما يبخل قار قطوعة وواجب كان بحنه كل كاف بخيل بخيل كن غيوب حكه لين إلى وعيرو ومن الروحة يبخل بخيله الواجب فوري بحناية فإنما وحكل ما يبخل رك بخيل عن نفس نفس يسون بكبر خيله هدود بحياه نفس يسون فيلاه هدود بحناية سيلو kulu ilahi illa anti yai din la yuhimu beeriya idin male wallahu rabbika haq luu aabudu alqani yuhadun bidinka iyya nafaqaakini wakhunu dambu hudanka yaay wa antum idinka alfuqa wa wixii la bixina waydiin badan ayaa bedelna waydiin siinya halka aad inta badan siinida ku jirtee dal ee dukuma jirto wallaahi ila qalganii ee boogana weeye waantu idinka alfuqaraa waaykay bawba hanbaatiin bixinta wixii la bixiana idinka waydiin ku biiraayana ki la bixina waydiin badan ki laga bixiyayna waydiin badan ayaa wa inta badan waxa قادر هذا وحده يعلمون الجهاد إيا لك عرض إيا حول رضيهم إيا وحنا على فرعان يعلمون عذار هذا وأنت توله حداد واحد الله يدين فرع يا كجستان يستبدل إلى وبدل قادنا يا قوم مندب غيركم من ذيك غير غايين أنت الله يدين عرقينك عصير بعض نقتل فجنسوا يوم كره فيا أنت الله يدين بعض يا ربي دكت كلاس ما ثم مر كلاس ما يستان لا يكون أهان مايان أمثالكم من ذيك القلة وأهل ولا ديسي او متدلبات كودي لودو يي او وتي ان فاء يي لغهنوني او ييل لاغنايهي حدا دو خا نوقتان وا ليدين با بالايا اومت كلا لا تميسنايا كوانا ايلامن نقم مايون وان تتولوا حدا كتيستان حق الرعيده يا ربي الرومين تيسا يا شرعلو هقان سنيده يا يستبد الله هو بدل قادنايا كوماندت ثم دب دب لا يكونوا مايان امثالكم والله سبحانه وتعالى أهلا